بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحابته أ ج م ع ي ن و ش ه د أن ل ا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له و ش ه د أ ن محمدا عبده ورسول هذه ه ا ل م ن ظ و م ة هي م ن ظ و م ة تحتوي على ما ذكر ه ا ل إ م ا م عبد الله بن يوسف الجواب الملقب بجمال الدين ا ل م ك ن ى ء بابي محمد المعروف بن هشام ا ل ع ن ص ا ر ي وهذا ا ل إ م ا م كان من علماء القرن السابع وله مصنفات ج ل ي ل ة في علم العربيه ة وخصوصا في النحو في علم م ن ا في علوم ا ل ع ر ب ي ة وخصوصا في علم النحو منها وقد توفي رحمه الله تعالى عام واحد وستين وسبعمائه فهو من علماء القرن الثامن ويقال انه كان شافعي المذهب و أ ن ه تحول إ ل ى مذهب ا ل ح ن ا ب ل ة قبل موته بخمس سنين ف أ ن ه حفظ مختصر ا ل خ ر ق و لا شك أ ن هذا ف ي ه تنبيه طلاب العلم إ ذ ا كان هذا ا ل إ م ا م و هو في سن م ت ق د م ة تزيد على الخمسين أ و تقاربها يحفظ مختصر ا ل خ ر ق في م د ة قليلا لا شك أ ن هذا ف ي ه رفع ل ه م م طلاب العلم أ ن يحفظوا ا ل م ث و ن ه ا ل ع ل م ي ة في سائر الهنون وخصوصا في الفقه ل أ ن ه هو الذي يحتاج إ ل ي ه كل الناس هذا ا ل إ م ا م له مؤلفات كما تقدم في علم النحو واشهرها هو المتداول منها وهو المتداول النداء الذي قتل أربعة ت ح و ي ه هذه ا ل م م و م ة وقد وضعه للمبتدئين ثم شذور الذهب وهو أ ع ل ى منه مستوى ويدانيه في الاختصار ويزيد عليه في المسائل ثم أ و ض ح المسالك الذي شرح به ألفية بن مالك نثرا شرحا نذريا ألفية شرح به بن ثم ك ت الجامع ب ه ا الحافل الذي لم يوضع في علم النحو مثله الا وهو موني لبيب عن كتب العالم وكتب هذا الشيخ كلها منظومه م إلا المسالك أوضح إنه دمي شرح الألفية القطر فقد ظ ع د ة مشايخ وشذور ا ل كذلك ممموم هموني لبيب ل قد نظمه بعض العلماء في نظم طويل سماه السفك العجيب لمعاني هموني لبيب ل وهذه الممومه المتواضعه اريد منها أ ن تعين طلاب العلم المهتمين بحفظه ا ل م ت ف و ن ي عن طريق ا ل ن ظ م تعينهم على حفظي هذا المتن الذي قد وعى وجمع للمفتدىين كل ما يحتاجون إ ل ي ه في علم النحو و ب د أ النظم بالبسمله قال ل بسم الرحمن الرحيم ولم يذكرها في النظم م ح ا ف ظ ة على لفظها و إ ن كان بعض الشيوخ قد يذكرها في النظم كما قال الشاطبي بدات باسم الله في النظم أ و ل ا ر رحمن الرحيم ك و م و الباء منها م ت ع ل ق ة بمحذوف وقدروا في كل أ م ر بما ا ق ت ض ي ه ذلك ا ل أ م ر ونقدره هنا باسم الله باسم الله أظنم ذلك أبدأ أو أو نحو ذلك و م ت ع ل ق ه المهم يقدر مؤخرا أ ن ا ل ليس المتعلق ل وإنما ا م هو م ه المتعلق به وهو ذكر الله تعالى قال بعض العلماء ب د أ الله تعالى البسمله بقوله بسم الله ي ع ليعلم م العباد ك ف ي د و وبصفاته ن ه باسمه ل ل ه ع على الذات الرحيم م ص بكل كمال ا منزع عن كل نقص و م ن ا ل ر ح صفتان عظيمتان جليلتان وهما بدل من الله وهما بمعنى في قول بعض العلماء وقيل الرحيم خاص بالمؤمنين والرحمن عام لسائر الخلق ويجب ا ل إ ي م ا ن ب أ ن كلما تضمنته أ س م ا ء الله تعالى وصفاته أ ن ه م ت ص ف به على ا ل ح ق ي ق ة لا يكيف شيء من ذلك ولا ي ت أ و ل على مذهب اهل ل مقال قال س السيد س ن ابن ة م محمد ا ك ن ي السنه ل ه هي ربي أحمد محمد ا م ا ل ا ر إذن ق و ل قال ابن السيد واسمه محمد. محمد هي لسم هي محمد و الوالد اسمه أ ح م د وسيدي هو الجد ارجكني ا ن س ب ة إ ل ى ق ب ي ل ة يقول أ ص ح ا ب النسب أ ن ه ا ترجع في نسبها إ ل ى حمير ا ل ق ب ي ل ة المعروفه اليمنيه ق ح ط ا ن ي ة الله ربي أ ح م د اي اذن الثناء الحسنه على الله تعالى لا على غيره فالحمد في ل غ ة العرب هو الثناء وهو الشكر والدعاء قال ابن المرحل قد حمدت الله في دعائي ا ل ح م د كالشكر ك ث ن ا يقال فيه حميد يحمد بكسر الميم في الماضي وفتحها في المضارع ولا تضم الميم من المضارع كما يقع لحن من بعض العامة بعض بذلك الله تعالى هو المستحق للثناء مستحق له لجلاله ومستحق له ل إ ف ض ا ل ه فالله استحق الثناء من اجل جلاله ع ظ م ت ه استحق الثناء من اجل إ ف ض ا ل ه خلقه لخلقه و إ ن ع ا م ه عليه وثنيا ب أ ف ض ل ا ل ص ل ا ة أ ي آ ت ي ا بعد الحمد لله تعالى وهو حق الله تعالى بحق النبي صلى الله عليه وسلم ا ل ص ل ا ة والسلام عليه و إ ذ ا ذكرت ا ل ص ل ا ة ف ا ل أ ص ل أ ن ه ا ت ق ر ن بالسلام حتى ذكر الامام النووي في ا ل أ ذ ك ا ر أ ن ه يكره إ ف ر ا د ا ل ص ل ا ة عن السلام ولكنها هنا لضيق النظم أ ف ر د ت كما وقع لكثير من الناظمين لأن النظم ضيق ويحتمل فيه ذلك ف أ ف ض ل معناها تم و ا ل ص ل ا ة ه ي ثناء الله تعالى على عبده ا ل ملاي ا ل ع ل ا و هي أ ي ض ا ا ل ر ح م ة ر ح م ة الله تعالى لعبده صلى الله عليه و سلم المقرون ب ا ل ت ب ج ي ل على النبي أي المتصف ا ل ن ب و ة و هي م ش ت ق ة من النبوي و هو المكان المرتفع ا ر ت ف ا ع ه على الخلق بشرف ا ل ر س ا ل ة أ و م ش ت ق ة من ا ل ن ب أ وهو الخبر ل أ ن ه يخبر عن الله بشرعه و ا ل ص ل ا ة عليه كما ه و معلوم و ا ج ب ة في العمر م ر ة مستحبة كل ما كل ذكر و ا ج ب ة لقول الله تعالى صلوا عليه وسلموا ت س ل م عليه والسلام تسليما عنده الله ولم يصلي علي صلوات ا م ه وصحبه ع ص ح الصحيح ب على جمع وقيل اسم الله وهو الصحابي وكل ه و و الصحابي من آ م ن بالنبي صلى الله عليه وسلم واجتمع معه م ا ت على ذلك و ا ل س ا د ا ت أ ي ا ل أ ش ر ا ف الذين سعدوا وشروه بصحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ف ا ل س ا د ا ت جمع س ا د ة و ا ل س ا د ة جمع سيد والسيد من يبذل معروفه لقومه ويحلم عن أ د ا ه و ك ي ل من ي ر ج ع إ ل ي ه عند الشدائد وكذلك كان ا ل ص ح ا ب ة رضوان الله عليهم ل س ا ئ ل الخلق فهم أ ف ض ل الناس بعد نبي الهدى صلوات الله وسلامه عليه ما حسن الناطق بالصواب منطقه بحليه اعرابي ما هنا بمعنى مدتها على على عليه على ب تبعهم بإحسان ت ه الله من ومدين م د ة كون الناطق المصيب في منطقه يحسن منطقه ب ز ي ن ة الاعراب ف ا ل ح ل ي ة هي ا ل ز ي ن ة و ز ي ن ة الاعراب لا شك أ ن ه انها هي أ ح س ما يحلى ب ل قال المبرد العربية في وقته بن السومالي م كما إمام محمد ن بن ط ق وقته يزيدا في ا ل ن ح و ي ص ل ح م ن ل س ا ن ي ل أ ل ك ن ي و ا ل م ر ه ي ك ر ى ه م إذا ل م ي س ع ل ا ن ي و إ ذ ا ط ل ي ت من ا ل ع ل و م أ ج ل ه ا س ع ى لانه م ا م ق ي م ل أ ر س ن ي ق ا ل و ا أ ي ض ا ف ي هذا ا ل م يسعى ل ن ه يسعى لانه لانه يسعى لانه ي س ا ن ه يسعى ل ن ه ي س لانه ي س ى لانه ي س ن ه يسعى ل ن ه يسعى ل ا ن يسعى لانه س ع ى أي مدة كون الناطق بالصواب الناطق بالصواب يخرج الناطق بغير الصواب ف إ ن نطقه أ ح س ن منه السكوت والصواب هو م و الواقع ا الحق ا ف في ق ة ل أو م س ا ن ط ق ه بحلية الواقع ع ر ب ل ل إ ع ر ا اسم ب ي ط ل كل ما تعلق بلسان العرب لكنه خصصت غلبية الاستعمال ى ما خصصت بعلم النحو صار يقال له علم ا ل إ ع ر ا ب ل أ ن ه يبحث به عن الكلمات ا ل ع ر ب ي ة من ن ا ح ي ة إ ع ر ا ب ه ا و أ ح ك ا م أ و ا خ ر ه ا ومن ن ا ح ي ة م ع ر ف ة المعرب ي منها والمبني فسمي باسم الاعراب ء لأن ل ا إ أشرف من البناء وبعد فالفقير رام مقصدانا ومن لما نزير في قطر الندى بعد ك ل م ة يتابع للانتقال من أ س ل و ب إ ل ى أ س ل و ب وهي ضره مبني على الضم كما هنا ل أ ن ه أ ض ي ف وحذف ما يضاف إ ل ي ه ونوي معناه فبعدما العطرة تقدم من رحمة السناء والصلاة غني فالفقير إلى رحمة الله تعالى الله أ ي هو طالب بوضعه لهذه ا ل م ض م و م ة ن ظ م ما ذكره ا ل إ م ا م ابن هشام في كتابه قطر الندى فقوله مقصد ا ن ظ م من باب ا ل إ ض ا ف ة التفسيريه ة ذ ا المقصد كتاب الندى الصدى للإمام هشام لنظم للأهم قطر وبل قطر هو وضعه بن في و القطر هو ما ي س ي ل من رذاذ السحاب و ا ل ن د ا ء هو الماء الذي ينزل في آ خ ر الليل وهو أ ر ق السحاب و أ ل ط ف ه و أ ع ذ ب ه ومن وقوعه في لسان العرب قول مريء القيس وقد أ ق ت د ي الطير في وكناتها و م ا ء الندى يجري على كل ما ن ب ي فماء الندى هو ما ينزل آ خ ر الليل من السماء وبل الصدى الصدى ه والعطش يعني أ ن نظمه هذا قطر من علم الاعراب وفي لطافته وحسنه وسفكه وأنه يزول شبهه به العطش بالنداء من كان عطشانا في علم النحو فقد أ ص ا ب الشيخ في تسميته لكتابه بهذا الاسم فهو في ا ل ح ق ي ق ة اسم مطابق لما س م و ر ب م ا زدت قليلا يعني ان بعد قليلا ل يعني ذكري أن م ح ت وربما ى ما ذ ك ه في قطر ل ن د أزيد ع ل ي ه ز ي ا د ة ت ن ابوابا س ه في الاختصار فلم أزيد س ا ئ د ة على ما ذكره ا ب ن حسام ولم أ خ ا ل ف أ ي ض ا في الترتيب والزيادات التي أ ذ ك ر ه ا إ ن م ا هي تبع وليست ا س ت ق ل ا ل ي ة فليس المقصود من النود ذكر زيادات على قطر النداله ان ذلك يخرجه عن ا ل أ ص ل الذي يوضع له وهو بل الصداع ا ل م ف ت د ي في علم النحو و إ ن م ا هي س ي ا د ا ت ذكرت لتتميم ا ل ف ا ئ د ة في بعض ا ل أ ب و ا ب يستمد هذه ج م ل ة ح ا ل ي ة و ا ل ج م ل ة ا ل ح ا ل ي ة إ ذ ا كانت ف ع ل ي ة مبدوعه بالمضارع ف إ ن ه ا تقترن بالضمير وتخلو والحال خواب ومن تبدء ذبت خلت قال مالك الألفية فلا البعاء من ما بمضارع ضميرا ابن في ومن وقوعها في ا ل ق ر آ ن قوله تعالى لا تمنن و تستكثر اي حال كونك مستكثرا بمنك أستمد حال يطالبا الله تعالى أن ربنا العون الإمداد والعطاء الذي يخلف بعضه بعضا والعون العبد على طاعة الله تعالى فعونه لا يخلف خلق على لعبده كوني هو أن من من فعونه يستغني عنهم في في مستمد قدرة بعضه ساعة من عمره ولهذا يقول بعضهم إ ذ ا كان عون الله للمرء واصلا تهيا له من كل أ م ر مراده وان لم يكن عون من الله للفتاه ف أ و ل ما يجني عليه اجتهاده على الذي الكتاب الكريمة ما هذا هذا باب وأقسامها ذكر أي قصد قصدته بعد من نظم هذا الكتاب بعد هذا ذكر باب الجواب ل ت و ي ب ا ت التي تذكر و إ ن كان الشيخ يشير إ ل ي ه ا بكلامه لا أ ن ه ا ليست من متن القطر و إ ن م ا هي مما زيد على على العربية أنواعها الأصل الكلمة المراد بها الكلمة العربية المراد بها أنواعها والكلمة في اللغة بها وأخسامها بها في فيها ثلاث لغات ولها معنيات أ م ا لغاتها ا ل ث ل ا ث ة ف ا ل ل غ ة ا ل أ و ل ى وهي الفصحى وهي ل غ ة قريش ك ل م ة ك ن ب ق ة ع ل ي ه ا أ ج م ع القراء في قوله تعالى كلا إنها كلمة واللغة كلمة كتمرة وقائل واللغة الثانية لغة إنها هذه تميم بعض من ش ا و ر ه ا أ ي ض ا من العرب يقول هي ك ل م ة كسدره فهذه ثلاث لغات في ا ل ك ل م ة ومن وقوع اللغتين ا ل أ خ ي ر ت ي ن قول الشاعر قد وعدتني أم عمر بكلمة أتصبر يوم عمر معناها أتصبر لست تصبر البين في أم أم أو أما بكلمة بكلمة بكلمة الاصطلاح ف إ ن ه ا تطلق إ ط ل ا ق ا نحويا واطلاقا معنى لغويا ا ل إ ط ل ا ق النحوي وهو المذكور هنا أ ن ه ا هي اللفظ المفرد بمعناه ى ل ليس、مركبا. قولك لو ذ ي مركبا محمد أو قام أو قد أو أو أو ذ ه وإصطلاحهم ألفاظ النحات كلمة مفردة تسمى في عرف في ولهذا قال حقيقه الكلمه ة قول م ر د الشيخ الأصر قال الكلمة قول ا الكلمة ل ق مهرد والقول هو اللفظ الدال على معنى ما سواء كان مفيدا أ و لا والمقصود بالقول هنا مشرد التلفظ فكل ما تلفظت به إذا كان من كلام العرب وكان غير مركبين فإنه يسمى كلمة العرب غير التلفظ إذا كان وكان فكل تلفظت فإنه به أ م ا معناها الثاني وهو المعنى اللغوي ف إ ن ه ا تطلق على الكلام الكثير ق و ل ه م ك ل م ة زهير كلمه امرئ القيس قوله تعالى كلا إنها كلمة أعمال إشارع ربي صالحا في لغة العرب في ثم تورد يعني ان ا ل ك ل م ة اقسامها م ن ح ص ر ة في هذه ا ل ث ل ا ث ة في الاسم وهو ما أ ن ب ا ه عن مسمى وفي الفعل وهو ما دل على ح ر ك ة المسمى وفي الحرف وهو ما ليس باسم بلا فعل وانحصارها في هذه ا ل ث ل ا ث ة برهانه والاستقراء ان علماء العربيه ة مشتغلين ب ا المتجردين لجمعها ما تتلفظ به العرب في هذه الثلاثة أنه إما العرب الثلاثة تتلفظ في به هذه ي أنه ك ومن ن ا س ا فعلا حرفا أو أو و م يعلل ذلك من ا ل ن ا ح ي ة ا ل ع ق ل ي ة يقول أ ن ا ل ك ل م ة إ م ا أ ن تقبل ا ل إ س ن ا د أ و ل ا ثاني الحرف ا ل ق ا ب ل ة ل ل إ س ن ا د إ م ا أ ن تقبله بالطرفين أ و ل ا ا ل أ و ل الاسم والثاني الفعل <تصفيق> ونبه بقوله الى ه ثم حرف إ ل أ ن الحرف ناقص الدرجه عن الاسم والفعل ل أ ن الاسم كما س ي أ ت ي قد ي أ ت ي منه كلام مستقل كالله ربي وكذلك الاسم مع الفعل ي أ ت ي كلاما مستقلا لكن الحرف لا ي أ ت ي كلاما مستقلا وضابط والفعل الثلاثة أن الاسم ما أنباء ما هذه دل على حركة المسمى حركة أن مسمى عن و ا ل ح ر ف ما ليس باسم ولا فعل وسياتي أ ق س ا م كل واحد من هذه ا ل ث ل ا ث قوله تورد أ ي تنحصر و ج د ت في هذه ا ل ث ل ا ث ق د زعم بعض نحات بغداد أ ن ثمه رابعا وعنا به اسم الفعل وسماه خالفة وهذا الفعل يتبعه عليه من النحات اسم خالفة القول به لم أحد فلا هو مذهب معتبر حتى يصح أ ن يحتج له بل اسماء ا ل أ ف ع ا ل ينباب الصحيح الأسماء في ه و ا أنها من باب ا ل أ ف ع ا ل ل و ي س ت خارجة هذا ا عن ل ق س ي م ا ل ل والله س ا هذا ي أ على م و ص ل الصحيح ل وسلم ه في